بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح حالهم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 فَمَا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبُوا الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَرَّمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ وَلِكِنْ لِيَدُلَّ وَبَعْضُكُمْ دي بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهدين ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه تعرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله رُبَّ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 وكاين من القريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه لربه كمن زينا له كمن زينا له سن وعمله واتبعوا اهواءهم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 فَهَلْ يَنْفُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَمْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاقُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ أَسْتَوْفِرُ لَذَنبِكَ وَأَسْتَوْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ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 وَرَسُولَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيُرْضِيَنَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِن 124-إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها ادْعُونَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ